تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللاتي هَجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ وَإِن يَسْتَنكِحُوا